لقد كان لسبع في مسكنهم آية جمتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجمتيهم جمتين ذواتي أفن صمق وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها فقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا مزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار مشكور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 وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمكم من دون الله لا يملكون متقال برة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم